مقابل الفرد فوق المدى كانت الشمس ترقب اقما فتنت روحي يا شهيد علمتها معنى القلوب شوقتها إلى الرحيم علمتها معنى الصمود فسرت لي يا حين يخل العيد من كعكات الرومي والأراجيل الجميلة والثياب السانية بلادنا بلادنا قدسية الرغوة يا موجدا جريحا مقارها الضلوع مقارها الضلوع لن تضيء لن تبقي في عتمة الأيام دماءنا موارد دماءنا موارد دماءنا موارد وعطر عطر <تصفيق> ناشا